بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني فاهلا ومرحبا بكم وأرحب بضيفي حياك الله شيخ راشد حياك الله عبد الرحمن أنا قبل, قبل الحلقة تو والشارة طالع وحنا نتكلم على الشيخ عايض فضاعت الأسماء عندي هيا كلا شيخ راشد الحقيقة يعني ما شاء الله وجهك الجميل يدعوني إلى أني أسألك سؤال إذا كان ممكن تعيرنا وجهك نعلقه بمكان أحد هذه المصابيح الله يحفظك هذا ف... منطيب أصلك <تصفيق> الأخوان السوريين يقولون عيونك الحلوة الله يحفظك هذا منطيب أصلك شي. وياك شيخ راشد بس تردشة خفيفة حول رمضان وجدولك في رمضان وأيام رمضان أنا عرفت وانت صغير أنك كنت تقوم كنت من النوم وتروح على الثلاجة وتأكل بعض ما, ما هو موجود فيها وترجع تنام وكانك صايم وتجلس تكمل صيامك كان الوالد الله يشافي يقول أمين. البسكوت ما يفطر، <تصفيق> فعلى حسب يعني تعرف الإنسان في الصغر يعني يربى قليلا على الأمور حتى يستطيع أن نعم. يعتاد الصيام. بس ما هو إلى درجة إنه يأكل الفطور كله؟ يعني مو بالفطور يعني تقدر ما يقيم به صلبة، صلبة ثلاجة كاملة. <تصفيق> تقريبا صنت رمضان وانت في ثاني في 12 سنة أو شيء يعني, يعني تقريبا في الحدود نعم الآن برنامجك الرمضاني كيف تقريبا والله تعرف ابو عبد الرحمن في رمضان تكثر بالنسبة لي الملتقيات الرمضانية في دول الخليج وبعض الدول آه العربية آه آه. وبعض الدول الإسلامية فلدي برنامج في الرياض وبرنامج آخر أثناء السفر يعني أنا أحرص قدر المستطاع أن في رمضان أتواجد مع الأطفال والأبناء والأهل لكن أحياناً يكون هناك ظروف سفر في العادة بعد صل الفجر أقرأ قرآن ثم تفسير ثم أنام إلى العاشرة تقريباً أذهب إلى المكتب خاصة تعرف في رمضان يكون مجموعة برامج فيكون هناك اتصالات كثيرة من الناس ومشاركات فأحتاج أن نرد على مجموعة كبيرة منها ثم بعد صلاة العصر كذلك نعود مرة أخرى للقرآن ثم نقضي وقت مع الأسرة في البيت م. نقرأ القرآن جميعاً جيب. ثم صلاة المغرب وأنا من بين ال بين العشاءين. عجيب. لأن هو الوقت اللي أرتاح فيه. عجيب. بعد صلاة التراوح إما كلمة أو محاضرة أو درس أو برنامج أو مشاركة. آه. إلى الساعة الواحدة الثانية ثم أنا ما تتابع برامج رمضانية؟ والله للأسف أبداً أبداً حتى برامجي أنا يعني أحياء ما أستطيع متابعتها إلا عن طريق الإنترنت أجيب طيب وصلات التراويح وين تحرص تصلي؟ والله أنا حريص أن أصلي ما مع إمام حسن الصوت آه. أنا خطيب جامع القاضي لا. بمدينة الرياض لا. إمام الجامع الشيخ ناصر القطام كان معنا من ثلاث حلقات باقي المؤذر <تصفيق> فأصلي فال... معه أحيانا في يعني مسجد قريب من المنزل أيضا كذلك إمام حسن الصوت أي ما شاء الله, الله. نحرص عليه جميل خلينا نشوف صورة مع بعض الشيخ راشد ونعلق عليها إذا تكرمت لا بس شبا مع بعض تعرف الحلو هذا وين؟ إن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <في> شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنت تعرف هذه الصورة يمكن عمري يمكن 6 سنوات تقريبا إيه ما شاء الله أولى ابتدائي وليش زعلان؟ <تصفيق> موه بزعلان بس يعني ثقافة الله. الصورة في آه. ذلك الأوقات أن النساء لازم يكون أنا لو وريتك صورة ثانوية ما كملت البرنامج بس تدري يعني كل الملامح مختلفة يعني ملامحك في الصورة مختلفة تماماً على ملامحك الآن يعني بعض الحيان الناس يعني يبقى شوية ملامح عندهم منذ الصغر أنت ما شاء الله أبداً ولا شيء عوامل التارية <تصفيق> <تصفيق> يمكن الشعر باقي أبا عبد الرحال ما أدري والله شيل الطاقية إن شاء الله. هذه الصورة تبين لك أول من اكتشف الكدش. أي والله. الشيخ راشد ااا أنت مواليد كم؟ 95 وتسعين. خمسة وتسعين. ترين؟ أنا أكبر منك بسنة يعني لازم تحترمني. لا لا يعني أنت أكبر سناً وقدراً. لا أنت قدرة بس سناً سناً. الله يحفظك. الأبناء كم لديك من أبناء؟ عندي ثلاث بنات وابن واحد. عبد الله. عبد الله. ما شاء الله. طيب شيخ راشد نحن الحقيقة في كثير برامج لك وأنشطة الحقيقة كثيرة ما شاء الله تبارك الله استمتعنا فيها واستفدنا منها كثير لك من البرامج تقريبا برامج رمضانية لك برامج شرعية لك برامج وثائقية وأيضا لك برامج شبابية أنا سؤالي قبل ما أدخل في هذه التفاصيل الشيخ راشد وين يرى نفسه في هذه البرامج المجموعة والله لا شك البرامج الدينية الإلقائية أنا أجد نفسي فيها ولذلك يعني كان عندي حلم من زمان أن أصور تسجيل من المسجد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم والحمد لله قطعنا شوط انتهينا تقريبا من ثلاثين حلقة عشان. هي في المونتاج الآن وهو حلم يعني أنا عندي مجموعة أحلام لسنوات قادمة كان هذا من بينها وإن شاء الله فيعني أنا حتى سبحان الله أشعر بشعور وبراحة غير طبيعية مم. يعني اللحظة التي ألقي فيها محاضرة في المسجد تحديداً في أي مسجد نعم. تحديداً وأتحدث عن السيرة وعن تفسير القرآن والله الراحة التي أكون فيها لو توزن بأموال الدنيا ما تزن عندي سبحان الله وعني حاولت أجدها في أماكن أخرى توجد بس ليس بذاك القدر الذي يكون في المسجد آه. آه، أنت الشيخ راشد كان من ضمن البرامج اللي قدمتها برنامج يبدو لي في لقطة أثرت كثير في الناس صحيح وهي الطفلة اللي التقيتها في كازاخستان ليت بالله تعطينا واش قصتها طبعا حنا كنا في كازاخستان نعم. وهي فرصة أيضا نذكر إخواننا المسلمين بإخوة لهم أيضا في كازاخستان كازاخستان بلد مسلم كبير جدا لكن للأسف الشيوعية نهشت في لحمه وفي عظمه الله. لكن لم تستطع أن تلغي الهوية ولذلك لما انجلت الشيوعية عن كازاخستان وإذا بالمسلمين يخرجون من تحت الأرض حتى الله. كان أحد الروس يقول أين كنتم عجيب. أين كنتم يعني كل الذي فعلناه وكل القتل الذي مارسناه معكم ألا زلتم موجودين الله. ولهذا تجد مثلا مظاهر غير طبيعية يعني تجد إنسان مثلا يبيع خمر وإذا رأىك تلبس الثوب العربي يفرح ويسعد ويأتي بالزجاجة يقدمها لك عجيب. يعني ك... تقول يا أخي هذا حرام يقول والله ما أدري إنه حرام أي. يعني أذكر كنا في مطعم للعشاء فطبعا هناك في كازاخستان العجيب النساء يعني يرتدون ملابس أنا لم أرها في روب ولا أمريكا من التفسخ لانحلال الثقافة الشيوعية لازالت فرأتنا امرأة فأتت يعني لابسة ملابس لا تعقل فجاءت قالت عندي سؤال قلت سألت قالت الصلاة سألت عن شيء يتعلق بالصلاة ثم أخذت دخلت مكان تصلي ولبست الحجاب وصليت ثم خرجت وك فقلت لها يعني أنت ما شاء الله محافظة على صلاتك وهذا خير من الله سبحانه وتعالى لك ليتك أيضا تلتزمين بالحجاب قالت أنا ما أسمح لك أنا مسلم وأموت وأنا مسلم و... فكانت معتزة بدينها سبحان الله فكان طبعا كازاخستان فيها أشياء كثيرة يعني بالمناسبة يا شيخ كتابة الكازاخيين القدماء يكتبون كلامهم باللغة العربية عجيب. ذلك في المتاحف لديهم الآن تجد التراث الكازخ القديم تجد أن الكتابة كانت باللغة العربية تجد أن النساء في غاية الحشمة وفي غاية العفاف وفي غاية ال... فكنا نسير شيخ فركبنا مع سائق تكسي لا. اسمه الشيخ جان فسألت قال أنا كنت أبيع خمر والحمد لله الله تابع علي والآن ذهبت تعلمت القرآن وأصبحت أعلم أبناء المسلمين القرآن وجزء من وقتي للتعليم وجزء من وقتي أعمل على التكسي فكنا نتحدث قال زوروني في المنزل زرت في المنزل أسرة بما تحمله الكلمة معنى تحمل معاني الدين والإيمان ما شاء الله كان من بينهم الطفلة مدينة فكانت تتخبط فسألت قالوا هي عمياء قلت منذ الولادة قالوا لا ما الذي حدث هذه القصة اللي كانت عجيبة يا شيخ طفلة عمرها ست سنوات فكان لديها آلام في الدماغ فقرر لها عملية جراحية، فكان التشخيص خاطئ، استفاقت من العملية، الآن في إضاءة الغرفة العملية يعني تنويم، فقالت مسكت بيد والدها، فقالت يعني أضيء الأنوار نور طافي، ما شوف، فهو بغير وعي راح أطفاء الأنوار، يا الله، فقالت ما أشوف أضاء الأنوار مرة تعرف الأب. وهو ينظر إلى ابنه صدمة يعني صدمة كبيرة فالبنت قامت تصرخ وتبكي والأب انهار والأم انهارت والأبناء الآن مهما الآن تقول بشكي خلا أنت يعني وقع الفأس في الرأس يقول فكنت كل يوم أمر بها وأقرأ القرآن يوم من الأيام قرأت القرآن وصرخت بعلى صوتي لم يتمالك نفسه يقول التفتت اسمها مدينة التفتت الطفلة الصغيرة حتى لاحظت إن متمسك يعني تسير في الشارع بالحجاب أقول توه يعني مو واجب <تصفيق> عليه قال لا هذا الإسلام انا <تصفيق> هذا أنا يعني هذه هذا د علامة على أني مسلمة طفلة صغيرة <تصفيق> <تصفيق> يقول والدها يقول يوم انفجرت باكين التفتت لي وقالت يا أبي قبل قليل كنت تقرأ وبشر الصابرين <تصفيق> <تصفيق> الذين إذا أصابتهم مصيبة. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله. قول فلما قرأتها علي والله مات مالكت نفسي أخذتها احتضنها وهي من شدة حضني لها أخذت تصرخ. الله. فهذا كان يعني أنا حينما كانت هي كانت تروي لي القصة يا شيخ. وترفع يدها وتدعو للمسلمين والمسلمات وتدعو الله عز وجل قلت طيب يا مدينة هذا الذي أحزأني ألمني كثيرا وأفرحني قلت مدينة لو خيرناك بين أمرين هي تريد تحفظ القرآن بين أمرين أنك تحفظينه القرآن أو يعيد الله عز وجل إليك بصرك قالت لا أريد أن أحفظ القرآن الله أكبر فكان هذا من المواقف العظيمة التي مرت بنا الله أكبر مؤثرة والله الشيخ راشد شيخ راشد خليني برضو أروح نأخذ لنا صورة لك في مصر زرت أنت مستشفى هناك خلينا نتحدث عن سبب هذه الزيارة خلينا نشوفها مع بعض هذه الزيارة لك في مستشفى السرطان في مصر صحيح سبب الزيارة كانت إيش شيخ راشد؟ هذا يا شيخ من المشاريع الحضارية التي نفخر بها في عالمنا الإسلامي نعم أن يوجد مستشفى متخصص للأطفال وأن يكون الإنفاق عليه من أموال المحسنين والأهم من هذا كله أن يكون الـ الـ الصورة ثالثة. أن يكون العمل بحرفية ومهنية عالية. نعم. حينما دخلنا شيخ المستشفى يمكن الصورة الأولى التي كانت قبل قليل. نعم. دخلت مكتب صغير جدا فقلت هذا مكتب من قالوا هذا مكتب مدير عام المستشفى فسألته. قال يا أخي لا يجوز لي حتى ولو كانت أموال صدقة لا يجوز لي بحال من الأحوال أن أكون في مكتب ضخم جدا وأترك أبناء المسلمين هذه الأموال أصرفها على هؤلاء الفقراء والأيتام والمساكين هو بالفعل يعني مشروع حضاري ونحن ندعو دائما المسلمين هناك في مصر وفي العالم العربي وفي الخليج أن يساهموا مع إخوانهم هناك وأن يعني يتبرعوا لهم وأن يقفوا معهم ومن فرج عن مسلم من كربة من, من كرب رجل. الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اللهمم Amen. الشيخ راشد أمس كان ضيفنا في الحلقة الشيخ عائض القرني وكنت أقرأ وأنا يعني في إعداد هذه الحلقة وجدت إن الشيخ عايض يعني أشاد فيك وقال ان سئل يعني من هو منهم يعني من هو أفضل من ترى من الدعاء الشباب في هذا الوقت فقال أنا أرى إن الشيخ راشد الزهراني هو من أفضل الدعاء آه الحاليين آه من أفضل الدعاء الشباب الحاليين. يعني هذا الحقيقة أكيد شهادة كبيرة جدا من شيخ مثل الشيخ هذا القرني وأكيد أنه تعني لك الكثير ولا شك الشيخ عايض أبو عبد الله أخونا وحبيبنا وشيخنا أن تعرف حتى نكون صادقين الشيخ. يعني الشيخ عائض حينما كان داعية إلى الله كنا نحن وإياك يمكن في المراحل المتوسطة لا. وكنا نأنس كثيرا بالاستماع إلى أشريطته هو مجموعة من المشايخ لهم فضل كبير علينا بعد الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن من الواجب أن نذكرهم دائما بالأمس أيضا التقيت بالشيخ سعد البراك كام معي مشاركا في حملة لإغاثة المسلمين في الصومال وشكرته وقبل رأسه وكذلك بقية المشايخ أولا لهم فضل علينا وأعتقد ان أن يعني من الأخلاق أن ندين لهم بالفضل والشكر على الجهود الكبيرة التي قدموها. الشيخ عائض تحديدا أن تربطني به صلة كبيرة جدا يعني صلة محبة وأخوة الرجل يعني يعني غني عن التعريف في علمه وعقله وشعره وأدبه وفصاحته نعم. وبلاغته أشكره طبعا على هذه الكلمات الطيبة وأعتز بها ويتاج على رأسه وسام في صادري وأرجو الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن ظن وحسن آمن. ظن جميع المسلمين آمن. وأنت كذلك شيخ راشد لكن بما أن هذا العلاقة اللي تربطكم ببعض ليش ما تصيروا عدلا؟ <تصفيق> عاد لا ندخل في تفاصيل هو بعدين يزعل علينا هو بس <تصفيق> طبعا أنت من أول تريد إيقاع في هذا لا لا لا لا لا, لا, لا استذكر <تصفيق> <تصفيق> لا بس يعني لما هذه من الأشياء اللي تقوي الروابط والعلاقة يعني ما بيننا. لا الكنين. هو دائما الأخوة الإيمانية هي أقوى رابطة. <تصفيق> لكنها تعزز تعزز بشيء. والله نعتز بالشيخ عايد ونعتز بانصباه ونعتز بالجميع يعني. شيخ راشد أنت سبق يعني من كم سنة تقريبا علنت عن قناة فضائية ويعني كان يعني من وش أنا سبق التقيتك أكثر من مرة حول هذا الموضوع وكانت الفكرة جميلة وكانت الرؤية بتكون يعني فعلاً قناة مميزة وبتكون يعني من مصاف القنوات الأولى في في القنوات المحافظة لكننا تفاجأنا أن يعني بعد كذا فجأة انقطع الخبر عنها لا حس لا خبر يعني إيش السالفة يعني هل خلاص يعني الموضوع انتهى وكيف طيب هو اللي صار الشيخ التالي يعني إحنا كنا يعني أنا كنت تكمت على مدير قناة المجد العلمية. نعم. ثم تفرغت للدراسات العليا في جامعة الملك سعود للماجستير والدكتورة نعم في هذه الأثناء عرض قضية أن يكون هناك قناة فقلت لا بأس يعني مادام إن قناة المجد العلمية الحمد لله تسير بخطوات جيدة لا بأس يعني تعرف كل ما كثرت القنوات كل ما كان الوضع أفضل طبعا بحكم التجربة السابقة والخبرة يعني أدركنا أن لا لا نحتاج أن تكون هناك قناة مشابهة لقناة إما أن نأتي بشيء جديد وشيء مميز جدا أو أننا نكتفي بالموجود نعم خطونا خطوات جيدة وتذكر أنت يعني, يعني أنجزنا فيها إنجازات كثيرة ما يتعلق بالهوية القناة ما يتعلق بالتراخيص القناة ما يتعلق بأفكار البرامج كل شيء ما بقال لك أنطلق ولا زالت يعني كل شيء يعني الحمد لله ما في شيء انتهى كل شيء موجود وكل شيء محفوظ أتينا في تلك الفترة في نهاية عهد الرئيس حسن مبارك بدأنا نفاجأ بقضية غلاق القنوات آه. أغلقت الرحمة، أغلقت الحكمة، أغلقت مجموعة قنوات وبدأ الدور يعني يتسلسل من من شخص لآخر. قلنا ننتقل إلى الأردن. أخذنا تراخيص من الأردن. خشينا في قضية أننا تعرف ال القنوات. يعني تبذل فيها أموال كثيرة صحيح. والناس الذين يعني يدعمونك في هذا القناة أنت مؤتمن على أموالهم أمام الله سبحانه وتعالى فليس من الحكمة ولا من العقل أن تضع ملايين ثم بعد ذلك تفاجئ أن القناة أغلقت صح فقررنا تأجيل موضوع القناة إلى أجل غير مسمى فهذا هو يعني لكن يعني قد ممكن يعني نشوفها يعني في يعني الآن ندرس يعني أيهما أفضل الآن أن تخرج قناة تقدم هذه الدروس العلمية أم أننا نتعاون مع قنوات موجودة أم أن نعود إلى قناة النجد العلم يعني المهم ليس الإنسان يكون صاحب قناة بقدر ما يكون يعني نافع للناس صحيح أنا أستاذ في فاصل الشيخ راشد ونرجع إن شاء الله كنوا معنا بعد هذا الفاصل أهلاً ومرحبا بكم مرة أخرى هياك الله شيخ راشد اللهي أهلاً حقيقة. وسهلاً يا مرحباً شيخ راشد الحقيقة أنت على مدى أربع سنوات قدمت برنامج الحقيقة وأنا الحقيقة سوف أشيد بشيء معين فيه إما أنك تطلع قناة أو أنك تطلع برنامج قوي وتقدر تستطيع أن تبث في أغلب القنوات وأقوى القنوات أي كانت تستطيع أن تصل وانت الحقيقة يعني سلكت مسلك جدا رائع في مسألة يكون لك برنامج خاص وقدمت برنامج الحقيقة كانت كان الجزء الأول الجزء الثاني الأجزاء كلها بشكل عام كانت برامج قوية واضح أنها متعوب عليها واضح فيها حتى الإنفاق وانا أعرف يعني الجزء الأول يعني إلى يعني كم خسرك هذا كم خسرت في إعدادها أو في من المبالغ لتجهيز هذا البرنامج البرنامج الحقيقة يعني من فكرته إلى الآن يعني وماذا يعني لك أنت شيخ راشد الآن وهل يعني ورؤيتك المستقبلية في هذا البرنامج إلى متى؟ هو كما تعلم يعني أنا أعتقد أن برنامج الحقيقة أو الجزء الأول كان اسمه الوهم والحقيقة نعم. يعني هو هو البرنامج الذي يستطيع نقول هو برنامج إعلامي متعوب عليه من البرامج التي قدمتها. أنت تعرف فيه سفر وفيه عمل وفيه فرق تصوير وفي مخاطرة وفي مخاطرة وفي أشياء كثيرة وهذا هو ال الإعلام إذا تنا تحدث عن الميديا بشكلها الصحيح هي هي هذه هي طبعا هذا كان أيضا خيار يعني بالإمكان يعني تنتج برنامج بشكل قوي وتبث على قنوات قوية ثم بعد ذلك تبث على مجموعة قنوات حتى توصل الرسالة التي تريدها إلى الناس كانت فكرة البرنامج وخاصة في الجزء الأول أن عندنا إحصائية تقول أن أعظم أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والتحذير من الشرك وإحصائية أخرى تقول ان أقل موضوع يتحدث عن الدعاء والعلماء في جميع وسائل الإعلام وفي الخطب وفي المنابر هو موضوع التوحيد الموضوع التوحيد أعتقد هو الموضوع الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجله الكتب وكما يقول بعض العلماء يقول إن من أجهل الجهل أن نقول التوحيد قد عرفناه نحن نتحدث عن وجود أخطاء عقدية في كثير من بلاد العالم الإسلامي فلذلك قررنا أن نخاطر بهذا البرنامج لنؤكد للناس أن هناك أخطاء طبعا قد يكون هناك ملاحظة وردتني أنك أسأت إلى بعض البلاد التي قدمت في هذه التقارير أنا لم أسأل وأنا أنا أفرح أحيانا إذا قيل أن هذه إساءة معناه أن الناس يعتقدون أن هذا خطأ وهذا جيد نعم أن صحيح. نعتقد أن هذا خطأ وأن نصحح هذا الخطأ وأن نسعى, وأن نسعى إلى تصحيحه لكن فعلا البرنامج لم يكن يقصد الإساءة إلى أحد أو إلى دولة ولذلك شيخ كنا حريصين في كل دولة نغطي فيها تقرير من التقارير أن يكون علماء هذه البلاد وتلك الدولة التي نسجل فيها هم الذين يتحدثون عن هذا جي. عن هذا البرنامج ولماذا اخترت كازاخستان تحديدا يعني لا. في الأجزاء اللي بعدها أقصد. إحنا الجزء الأول كان خالص في الحديث عن المخالفات العربية رحتوا العدد بلدان عربية الجزء الثاني خصصناه كا لأربع دول لكن بدأنا يعني نتحدث عن قضية ال الدنيا لأن الناس صار فيه يعني يعني الناس صاروا ينظرون إلى وضاع المسلمين نظرة سوداوية لا. فأصبحنا في الجزء الثاني نقول لا هناك أخطاء وهناك أيضا أمور إيجابية صورنا في ألبانيا صورنا في أندونيسيا صورنا في في الجزء الثاني في تقريبا البوسنا والهرسك يعني فصورنا في مجموعة كبر السن بدات تنسى اي تعرف فصورنا في هذه عفوا وكان الأهم ايضا صورنا في كينيا مع الدكتور عبد الرحمن الصمت الجزء الثالث خصصناه لكازاخستان والسبب ان كازاخستان ممسوحة الهوية من أذهان المسلمين يعني أنا أعتقد أنه كان عندنا هدف أيضا من الأهداف التي رصدناها لأول البرنامج أن يكون البرنامج هو حلقة وصل بين العالم الإسلامي يعني جيد أن نتعرف على وضاع المسلمين في كازاخستان في كينيا في أندونيسيا في جميع الحال العالم خليني أشوف صورة لك كذا وانت في كازاخستان صورة هذا ملاكم هذا بطل العالم في ملاكم في الملاكمه بسمع يعني ليست الملاكمه العاديه هذه الملاكمه يعملون فيها رقصا و ويد اي ايه الاثنين الايه لكن احيانا طبعا تنتهي بموت احد فهذا بطل العالم في في هذه المصارعة فممكن أن تتابع المصارعة أكثر مني ممكن تعرف لا ]ني. أنا كنت مصارع <تصفيق> <تصفيق> فال... أنا لا أعرف اسمه لكن الرجل هذا غريب يعني هو نجم على مستوى كازاخستان بشكل آه. عام ويتفاجأ الناس أنه يخرج في أحد البرامج التلفزيونية في كازاخستان بعد أن استلم الكأس العالم في هذه اللعبة يقول وجه رسالة إلى إخواني وأبنائي في كازاخستان أن يحافظوا على الصلاح، ما وأن يحافظوا على دينهم. أنا لم أتمكن من الوصول إلى العالمية إلا بإيماني بالله وطاعتي لله ولرسوله. يا سلام. فأصبح مضرب المثل. يعني حتى كانوا وهو, وهو يدرب عندهم معهد تدريب الملاكمة، فهو يدرب الأطفال والناس الناس الذين يريدون إذا أتى وقت الصلاة، الجميع يتوقف الجميع يذهب يفرش السجادة وتبدأ الصلاة. فكان رجل فيه نواحي تربوية جميلة جدا وهو طبعا نحن كل ما نعرفه لكن في كازاخستان أكيد هو مشهور نجم, نجم الأول جداً وفي أيضا صورة ثانية الشيخ راشد برضه كانك كنت تسمع خطبة الجمعة ولا؟ هذه يا شيخ هذا هذا لا لا هذا مكان <تصفيق> في أعلى قمة في عاصمة كازاخستان في تيرانا. وش اللي مو عاجبك أنا شوف وجهك كلا لا مهم اللي عاجبني <تصفيق> أنا مادري كيف يا أخي أنا كنا نصور في الشمس بس عاد ما مادري وين راحة الشمس <تصفيق> طبعا يا شيخ الوصول إلى هذا المكان تسير بالسيارة حوالي أربع ساعات آه. ثم تصعد الجبل ما يقارب ساعة ماشي المنطقة اللي كنا نصور فيها هذه تعتبر منطقة استراتيجية في كازاخستان لأنها في أعلى قمة سبحان الله كازاخستان كطبيعة خلابة جدا الليس لديهم مشاكل في الماء الأيام الشتاء تصل درجة الحرارة إلى 60 تحت الصفر أجيب تتجمد الدنيا ولذلك هم يأكلون لحم الخير وهذا ايه. كان أحد المشاكل اللي يعني صار فيها إحراج كبير بيني وبين الناس هناك اه. فعالي الجبال تستمر بسيلان الماء إلى الموسم القادم آه. لذلك هذه ال الثلوج تغذي العاصمة من بالماء طيلة السنة ودون أي مشاكل بل ويوفضون على المناطق الأخرى في كازاخستان ما شاء الله وأيضاً في الصورة برضو برضه في كازاخستان طالما الحديث عنها أنت وينك في الصورة هذه والله <تصفيق> شايك، <تصفيق> <تصفيق> أنا ماني <أنا> شايفك <تصفيق> هذا هذا منزل أحد يعني المسلمين في طبعًا هو في كازاخستان بس هم هؤلاء من أوزبكستان، <تصفيق> أصول بخارية هذه أسرة غريبة يا شيخ، الجد عمره تسعون سنة تسعين سنة، الأب خمسة وستين، ال الابن في الخمسة وثلاثين الحفيد عشر سنوات، الجميع يحفظ القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الأسرة كاملة الزوج والزوجة والأبناء والأحفاد كلهم يحفظون القرآن. والغريب أنهم سوّي لهم برامج جميلة يعني إذا جاء إذا جاء موسم الإجازة الصيفية. يلزمونهم فقط بساعة ونصف اليوم يقرؤون قرآن ويمنعون عنهم أي شيء آخر غير اللعب إلعب كما تشابقية الوقت بس هذه الساعة ونصف تراجع فيها القرآن الذي تحفظ يا سلام. إذا أتى يعني صورنا الحلقة إذا أتى وقت الجلسة اللي يسمونها جلسة, جلسة إيمان الجلسة الإيمانية إذا جاء وقتها وتحلقوا حول جدهم والله يقشعر بدنك الله. تنظر إلى الجد الشيب وخطة الأب الشيب وخطة الابن الأحفاد الأطفال البنات الجميع يحفظ القرآن. الله. فهذه نعمة من الله يبالله. فكنا نسجل أنها مدرسة أنها أسرة قرآنية الجميع يحفظ كرامة. الله. منك. وأيضاً كأنك كنت برضو مع مجموعة أيتام صحيح نبغى برضو نشوف هذا في هذا الطفل أنت وينك في الصورة هذه طيب أنا شرايك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا الطفل يا شيخ اللي احتضنه لا. أول ما دخلت المقر هذا دار دار الأيتام اسمها دار الأيتام الكوثر هذه دار أيتام نموذجية فندق خمس نجوم <تصفيق> لأيتام يعيشون حياة يعني حياة الناس يعني أنت تدريش مشكلتنا في بعض في عالمنا الإسلامي حين إن يعني دور الأيتام يعني الأماكن رثة والأكل سيء لا هنا قالوا نريد أن يعيش أولاد الأطفال كما نعيش وأحسن مما نعيش الأكل في أحسن مستوى يعني بدون بذخ زائد أماكن الصلاة أماكن الوضوء أماكن النوم أماكن الدراسة كانت في غاية الروعة حينما دخلنا الطفل هذا يتيم. فلما لما دخلت قال أنت أبي فأمزح معه قلت نعم ويمسك فيني أوه أجريت كل الحوارات في هذه الحلقة وهو بجانبي الله لم ينفك عني إلا بحيلة حتى خرجنا ما تدري كان سويت في موقف مشابه كنت أقرأ عن الشيخ عبد الرحمن السديس الله يحفظه في بنت جزائرية عمرها عمرها ست سنوات وحافظ القرآن وأمنية حياتها إلا تلتقي بالشيخ عبد الرحمن وتقلده في القراءة صوته وتقول إلا لازم تودوني الشيخ عبد الرحمن أبغى الشيخ عبد الرحمن أنا بالشيخ عبد وأمها تقول لها ان شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بنوديك إن شاء الله إن شاء الله إلى درجة إن البنت أثرت نفسيتها وبدأت تقول أنتم تضحكون عليها تكذبون علي ما تبغون تودوني عند الشيخ أنا أبغى الشيخ ما كذا سمع قصتها الشيخ عبد الرحمن وجاب لها أرسل لها يعني يعني دعاهم, دعاهم حتى يجون إلى مكة جاءت البنت احتفى فيها الشيخ واستقبلها ومدريش وتبناها فيما يتعلق بالدراسة وكذا أنه راح يدعمها الفترة القادمة يعني البنت إلى ذلك نفسيتها تأثرت ومستواها الدراسي تأثر وحفظها بدأ يتأثر من شدة ما هي متعلقة أنها تشوف الشيخ سبحان الله, الله فبدأ التقت بالشيخ والله إن شاء الله أنا أشوف يعني كم ت هذا وتتكفل هنتجاكلك <تصفيق> <تصفيق> لا لا قلت لك لكن تعلن لكن, لكن الله يعني هي على الصورة هذه تذكرنا يعني شيء نقدم لإخواننا من أجمل الأشياء في الحياة تكفل الأيتام والله الله. العظيم حينما يعني كنا أحيانا ما عندنا فترات تصوير نروح للدار نعم. الجلوس معهم يشعرك برحمه يشعرك إن هؤلاء قريبين منك أطفال لك ترعاهم تكفلهم تشفق عليهم وكلها بجر يعني يعني تعب ونحن نمر اليد على الرؤوس يعني بكل حس يعني شعرة حسنة. شيخ راشد خليني أسألك برضو سؤال كذا حول يعني نطلع شوي من الإعلام أبرجع له بعد شوي بس عشان أنا أنا حقص. في برنامج الحقيقة أنا اعتز يعني جزاه الله خير مجموعة من المشايخ طلبة العلم ولا زال أحتفظ برسائلهم يعني في الجزء الأول الشخص المالعود الله جزاه خير لي رسالة شكر على البرنامج الجزء الثاني يرسل لي الشيخ عيض القرني رسالة شكر على البرنامج الجزء الثالث الدكتور أخون الشيخ محمد العريفي يرسل لي رسالة شكر عليه فا معتز الحمد برسائلهم وهذا أنا ود يعني ودي أنا أقدم من خلالها رسالة ليس الغرض أني أذكرها بقدر ما يكون الرسالة أننا كدعاء بحاجة أن يكون في تعاون بيننا بحاجة أن, يعني أن نحقق قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما تعلم الشيخ في قصة موسى عليه السلام قال في دعاء الله عز وجل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري قال كي نسبحك كثيرا الله. قال الإمام القرطبي إن من الحكم العظيم أن الإنسان حينما يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل يكون ضعيف بنفسه لكنه يحتاج إلى من يقويه حتى يحقق كي نسبحك كثيرا, كثيرا. الله. الله جميل بس تدري يا شيخ راشد أنا من الناس اللي رسالت لك رسالة ما ذكرت. وأنت كذلك أنت وتعتز بالرسالة وحافظها عندك في جوان أنا أعتز بك وبرسالتك يعني ممكن أشوفها <تصفيق> صداقة معك كثير سهلة ترى طلعها <تصفيق> <تصفيق> خلينا نروح فاصل شيخ راشد أنا فامسح الرسائل <تصفيق> كونوا معنا بعد هذا الفاصل <تصفيق> أهلاً ومرحبا بحضراتكم مجدداً أيها الأخوات حياك الله الشيخ راشد الله يحييك يا مرحباً الشيخ راشد يعني م... أنا متوجس من كخيفة ليه؟ ما أنا تنبأ بما تسعى <تصفيق> <تصفيق> نتفق على شيء ونتخلق بأسيا نرسل محاول ومعين ونطلع بأشياء ثانية <تصفيق> لا لكن لديه شيخ راشد يعني أنت والشيخ نبيل عبض يبدولي كان لكم يعني السابق والأولوية في يعني والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في منع القنوات قنوات السحر والشعوذة واشتغلت على هذا الجانب يعني وانت يعني أيضا ما شاء الله عليك يعني رحت إلى يعني رحت للمشايخ وعلماء ورحت حتى إلى إلى المدينة الإعلامية اللي تبث من خلالها كذا ثم يعني الحمد لله يعني حتى استطعت إلى إغلاقها الحمد لله هذا فضل من الله هو كانت الفكرة شيخ يعني أعظم شيء ممكن أن يخدش في حياتنا هو قضية الشركة تتكلم عن شيء يناقض التوحيد ويخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فكانت فكرة طبعا لم يكن هناك تواصل للأسف يعني في ما بعد تواصلت مع الشيخ نبيل بس وقتها الشيخ كان يعني على يعملون في جهة وحنا وجيد يعني تأني هذا في جهة وهذا في جهة ويكون الهدف واحد نعم. وكان ال في قرار ينص على أن إذا كان هناك ضغط من الجماهير العربية على أمر معين على قناة لا تريدها فإن يعني القمر في النهاية سيرضخ لهذه آه. هذه الرغبة فالحمد لله كان يعني تعاون سماحة المفتي وأيضا سماحة شيخ الله ويرحم الشيخ الله بن جبرين في هذا المجال ودعمه لنا وحثه يعني تعرف حينما يتصل بك شخصية بقامته ويحثك على أن تستمر في الموضوع الحمد لله كان لها أثر جيد في إيقاف هذه <تصفيق> الحمد لله لله أنت الشيخ راشد كان لك في أفريقيا زيارات كثيرة أنا أبشوف زيارة في أفريقيا وبعدين أبقى تحدثني عن التقائك بالشيخ عبد الرحمن السميط وأيضاً يعني لأنك أنت رحت هناك وجلست فترة مع الشيخ وتنقلت معه فأبغى أتحدث عنه بس خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو ناو طيب. لا إياه يعني يطبخون ااا أكلهم هؤلاء مثلاً يضعون الحجارة الثلاثة. ويبحثون يبحثون عن الأعواد من الغابة. ما في يت... ما في كبريت ولا كبريت. لا كبريت أبداً. النار نفسها من من, من يعني. يعني. بعدين يولعون النار ومن هناك يبدأون يتبخون يعني. هذه كذلك بيوت هو أصلاً من الطين والأعشاب من من, من من الغابة يبنونها لتربية الدواجن المحلية بالطين والأخشاب والساعف هذه آه آه شو قرية بدائية جدا يعني صحيح حتى ساكينا أنا انا شو. تفاجأت أنا تواصلت مع الدكتور عبد الرحمن السميط فقلت أريد أن أصور أوضاع المسلمين في في كينيا فقال تأتي تصور ودعوة قلت إن شاء الله ذهبنا إلى هذه الأماكن وأذكرنا أولا نزلنا في العاصمة سكننا في فندق يعني جيد وطبعا الشيخ لم كان يسكن في أظن في السفارة الكويتية او كذا ثم اليوم الثاني توجهنا إلى المطار أنا توقعت يعني شخصيا اولا دكتور ومن أسرة ثرية هو لما وصلنا الطائرة طبعا حنا كنا متوقفين للشباب الشباب الذين معنا يبغون درجة او فوق ويبغون أو لا فقلت لا حنا معند دكتور ركب أولا ركبنا أولا يوم يعني ركبنا الطائرة إلا والدكتور في آخر الطائرة <تصفيق> <تصفيق> فقلت ليش قال هنا تختلف آخر مقعد أرخص من أول مقعد فأنا يقول لا أستطيع أن أنفق أموال المسلمين على حياة البذخ. تقلنا إلى نسيت اسم المنطقة التي كان فيها مع الشيخ علي جريس الذي رأيته نعم. قبل قليل نعم. فا قريعني منطقة نائية وعبارة عن حياة بدائية جدا يعني سمعت ما يعرف ما يعرفون شيء اسمه كبريت الله يعيشون يعني أنا أذكر في عش يسكن فيه مجموعة تقريبا شخص معيد سبعة أشخاص المساحة اثنين ونص في ثلاثة يعيش في سبعة أشخاص بدجاجهم يعني غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة المعيشة والأثاث وكل كلها في هذا المنزل. الله. طبعا حينما ذهبنا هناك الحياة عدم يعني كنا ننام في الصحراء أو ننام في سكن سكن الشيخ فالفريق الذي معروفه قالوا ما نسكن هنا. عجيب ما أنا. يمكن لا يمكن طيب قال الدكتور في فندق هنا قريب. يعني فأرى وجدنا الفندق أسوأ عجيب. فقلنا مدام كذا حتى لا نكلف على الشيخ نسكن في الفندق طبعا سكننا في الفندق وبدأنا أنا كنت أسمع عن عبد الرحمن السميط فقال لي يا شيخ الناس يقولون عبد والله لا أنساها قال الناس يقولون عبد الرحمن السميط بالغ، هل سمعت بهذا؟ قلت كلام الناس يعني تعني قلت لأي لأ واحد يعمل لا بد أن يوجد نعم. هناك من يحاول أن يعني ينبش وراءه أو من أجل أن يثبته عن العمل فقال طيب هم يقولون أن عبد الرحمن الصميط يقول أنا أدخل قرية وكلهم يسلمون هذا ذكر أنه من باب المبالغات قال طيب تعال معي فدخلنا في هذه القرية أيوة. هذه القرية الشيخ عرض عليهم الإسلام سابقا لكن رئيس القرية وهناك رؤساء القرى لهم مكانه. نعم قال أنا لا أسلم ولا تسلم قريتي إلا يجي واحد من مكة نردد خلفه الإسلام عجيب <تصفيق> فدخلنا فقال الدكتور عبد الرحمن الصميط يقدم كلمة يعني, يعني لم تظهر الآن لكن كانت موجودة أننا أتيناكم محبين لكم ونرغب في الخير وكذا وقد أتى فلان من مكة و... ايه طبعا أنا قلت هذا بدأت الزغريض وبدأت الأناشيد والاحتفاء وكذا فقام صاحب القرية قال أنا أعلم أن الإسلام هو دين الحق فقلت يلا رددوا وراي قال لا أنت تقول لي وهم يرددون وراي أنا أجيب فقلت طيب آني بدأت قلت أشهدوا فهو يقول أشهدوا القرية تخيل قرية كاملة كلها مجتمعة أشهد أن لا إله إلا الله, الله. وأشهد أن محمد رسول الله و... وثم يبدأ الفرح والآهزيج و... شيء يعني دكتور أنظر الدكتور عبد الرحمن سماطي يبكي الله فيقول لي الدكتور وإحنا جالسين دخل واحد أسلم قبل أسبوع على يد ابن الدكتور عبد الرحمن طبعا ابن الدكتور عبد الرحمن أيضا يعمل الدكتور ما شاء الله أبناؤه كلهم يعملون معه في الدعاء ما شاء الله لما أسلم من الفرح يبحث عن شيء يقدمه له ما وجد فخلع ثوبه الله. قال خذ هذا هدية لك فسموه عبد الرزاق فجاء قال أنا سمعت أن الشيعة يحاولون أنهم يدعون هنا لمذهبهم أنا سأسمي نفسي عمر قلنا أبدا لو كل أسبوع اسم ما عندك, ما عندك مشكلة فكان يعني, يعني فعلا بالمناسبة أنا يعني ببعض الدعاء يعني كان الدكتور سميط يسير بنا في شيخ في مكة أنا لا أعرفه للأسف يعني ليس بيني وبين لا. علاقة اسمه بدر الراجحي لكن جيد أن الواحد يذكر محاسن الناس حتى الناس تقتدي به فقال لي ترى هذه القرى الكثيرة هنا قلت نعم قال نحن هذه نسميها قرى بدر الراجحي عجيب قلت ليش قال هؤلاء أسلموا بسبب دعمه لهم الله تشوف يعني مناظر عجيبة ما شاء الله في مقطع برضو فيديو لك نبغى نعلق عليه إذا تكرمت شوف ما بعد. طيب هذه محاضرة لك الشيخ راشد صحيح وين؟ هذه في أرض الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أرض, آه. أرض من أراضي المسلمين المنسية في ألبانيا آه. هذه الأرض التي حينما تذهب إليها تجد التراث العثماني القديم عجيب. المساجد العثمانية حتى تجد على أبواب المساجد بناها السلطان فلان بني على الألبانيا من الدول المهمة كانت بالنسبة للدولة العثمانية يعني في فترة من الفترات كان عدد الوزراء في مجلس الوزراء في الدولة العثمانية الذين ينتمون إلى ألبانيا كانوا خمسين قو قادة الجيوش غالبا أنهم من الألبان تعرف محمد علي باشا نعم. في مصر أيضا كان من, ألباء من الألبان فالألبان أناس أشدة وأقوية ومعتزين اعتزاز عظيم بدينهم طبعا يقال نسبة المسلمين في ألباني 80% لكن يعني لا تجد كثير من مظاهر الإسلام بقدر ما تجد اعتزازهم آه. واهتمامهم بهذه الهواء جيد شيخ راشد بعد هذه الرحلات خليني أنا أسألك سؤال ننتقل إلى مرحلة أخرى الإعلام الجديد كيفك مع الإعلام الجديد؟ كيفك مع الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها؟ والله نعتقد كما تعرف شيخ الدراسات تذكر أن الإعلام الجديد هو الذي سيكتسح مستقبلا والإعلام التقليدي سيتراجع كثيرا إلى فترات معينة يعني قد يعود مرة أخرى الإعلام التقليدي لكن الفترات القادمة لن يبقى في الإعلام التقليدي اللي هي القنوات الفضائية إلا الإعلام غالبا الممول حكوميا لا. لأن القنوات لم لن تستطيع مستقبلا أن تقدم يعني أن تحافظ على مستواها في التميز بسبب الإنفاق الآن تستطيع أن تخرج أفضل مقطع فيديو في عشر دقائق وتوصل رسالة إلى الناس بإخراج رائع وتضع في اليوتيوب يشاهده الناس في أي وقت غير مرتبط بزمان غير مرتبط بمكان وتحقق نسبة مشاهدة عالية مش جدا الآن بعض المقاطع يعني بعض المقاطع اللي ذكرتها يعني عدد اللي دخلوا عليها تقريبا مليونين في مقطع كان عدد كنت أقرأه عدد اللي دخلوا عليه مليونين ومئتين يعني, يعني أعداد فلكية جدا فأعتقد الإعلام القادم تويتر الفيسبوك اليوتيوب هو هو الذي سيسيطر على الساحة نعم. وانت كيف يعني كيف لو بتواصل مع أحد بتواصل؟ عندي فيه. عندي صفحة شخصية طبعا صفحة شخصية مليئة ففتحنا صفحة معجبين باسم الشيخ راشد الزهراني facebook.com سلاش راشد زهراني هذه الصفحة التي اتواصل مع الناس فيها والحمد لله فيها يعني فيها شكل جيد اليوتيوب ايضا يوجد قناة عليها تويتر داخل من اسبوع من... توك أي... صغير وصورة صغيرة وملف ولا ابتدائي <تصفيق> <تصفيق> فأعتقد... و... اعتقد كدعاء خاصة يمكن نحن مستطيع نخاطف فئة الشباب بشكل أكبر بحاجة أن نتواجد حيث يتواجدون، صح. والشباب الآن كلهم في الفيسبوك والتويتر. جميل. الشيخ راشد ما يتعلق بالفيسبوك نحن قبل فترة كان في حديث يعني كان في حديث بعض الشباب يعني يجون يقولون يعني هل نقبل هل نقبل يعني مثلاً؟ صداقة البنات لنا حنا كرجال ما وكذا كان في يعني كان في أخذ ورد في هذا الموضوع أنا حقيقة تبنيت رد رأي يعني كان يعني عكس الكلام اللي هم يقولوه حنا نقول يعني إذا إذا ما استطاع المشايخ والدعاء وطلبة العلم والناس المحسوبين على الدعوة واي لاخرة احتواء مثل هؤلاء والتواصل معهم يعني يروحون للمين يعني في الأخير يعني كان فيه كثير من الكلام أن شتوف في هذا الشهر والله ما تذكر يعني خاصة المشايخ والدعاء وطلبة العلم هم بحاجة أن يتواصلون مع الناس جميعا يعني بحاجة نتواصل يعني, يعني أنت من أول نحن كنا في مملكة العربية السعودية نعم. يعني لم نغادرها فكان الأمور مختلفة الآن يستمع الآن قناة الرسالة كم يشاهدها يعني الآن ملايين البشر نعم. يتابعون هذه الحلقة فأنا أقول البرامج الإعلامية لا ينبغي أن تكون قاصرة على فئة دون فئة نعم. يجب أن نعلم أن الجميع يتابع هذه البرامج حتى بعض البرامج المتخصصة في الشأن المحلي تجد أن هناك من مصر ومن اليمن ومن المغرب ومن الجزائر من تونس من يتابع هذه البرامج يجب أن نراعي هذا الأمر حتى نستطيع أن يعني نوجه الناس جيد الناس الذين عندهم تحفظ أنا أعتقد هم يجب هم يستمرون على تحفظهم ما دام هذا أنه هذا دين يدينون الله سبحانه وتعالى لكن صعب إنك تفرض هذا الرأي على الآخرين, الأخرين. طيب الشيخ راشد أنت الحقيقة من الأشياء اللي يعني محسوب لك كشخص هو اهتمامك في قضايا الشباب وبرامج كثيرة كنت قدمتها أنت في في الشباب وما زلت تقدمها هذه الشريحة الحقيقة مساكين يعني سواء كانوا شباب أو فتيات وأنت تشوف يعني لما يروحون الناس لأسواق وإلى آخر يقول لا بس لعوائل عوائل عوائل والشباب ما لهم شيء بعدين اكتشفنا حتى في الإعلام كل البرامج عوائل عوائل والشباب ما لهم شيء والله صحيح ولذلك لو تحسب نسبة البرامج التي تقدم للشباب في الإعلام ستجد أنها قليلة جدًا. جداً. أنا دا أنا سأخبرك بدخولي في انا أنا كان يعني عندي برنامج خاص بالشباب قبل الدخول فيه أنا ما أخذ ف فكرة ونظرية إن الشباب دولا ما يفعلوا شيء هم, هم سبب البلاء وسبب المشاكل دخلت في البرنامج فقلت للشباب في الإعداد أنا أريد ن نسوي حلقة عن الاختراع نبغى نحفز الشباب إنهم يقدمون اختراعات. لا. فبالفعل جابوا شخص الحلقة الثانية جابوا نحن نريد حلقة كملنا عشرين حلقة شباب مخترعين كل واحد عنده مجال مختلف سلام. والله يا شيخ الذين رديناهم أنهم مضعاف ومضاعف لدينا شباب لديهم طاقات ولديهم جهود ولديهم لكن للأسف لم يعطوا الفرصة المناسبة أنا دائما أقول لهم لا تنتظروا فرصة بادروا وابذلوا ويجدوا واجتهدوا وستجدون الفرصة لذلك تجد شبابنا في المملكة العربية السعودية مثلا يتسنمون مناصب قيادية صح. في دول الخليج وبعض الدول العربية وبعض الدول الأجنبية وبهذا أعتقد أن بحاجة أن نتواصل صح. معهم بشكل صح. أفضل وأكبر الله يحفظكم الشيخ راشد الحقيقة الحلقة انتهت وكنا مستمتعين فيها أنا عندي كثير محاور بلس. كان ودنا أن نطرحها لكن لا إلا إن شاء الله في لقاءات قادمة أنا شاكر لكم الاستضافة وشاكر لقناة الرسالة وشاكر لك شخص الله يحفظك. الشكر واردونكم ما قدمنا في فائدة أكيد ملي. بلا شك شكر موصول لكم وإيالي أخوات في الغد ألتقيكم بذل الله تعالى ضيفي هو الشيخ سليمان الجبيلان إلى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام.